إِنَّ شَجَرَاتِ الزَّقُّومِ إِنَّ شَجَرَاتِ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْلُّثِيْمِ طَعَامُ الْلُّثِيْمِ كَلْمُهُ لِتَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَلْمُهُ لِتَغْلِي فِي الْبُطُونِ تَغْلِي الْحَمِيمِ تَغْلِي الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ فَعَتَلُوهُ إِلَى سَوَائِلِ جَهِيْمِ فَتَنُوْرُ لَنَا سَوَائِلِ جَهِيْمِ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهِ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ذوقناك انت العزيز الكريم ذوقناك انت العزيز الكريم ذوقناك انت العزيز الكريم ذوقناك انت العزيز الكريم انها ذا ما كنتم به تمترون ફી મુનથી સુર સિંહ સ્થિ મુ બિોરીન એન ય નિકુલિફી હ لا يثقون فيها الموتى لا يثقون في <سصفيق> الموتى الا الموتى لولا الا الموتى لولا الا الموتى لولا و وقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فَرْتَاقِبْنَا هُمْ مُرْتَقِبُونَ فَرْتَاقِبْنَا هُمْ مُرْتَقِبُونَ فَرْتَاقِبْنَا هُمْ مُرْتَقِبُونَ فَتَقِبْنَا هُمْ مُرْتَقِبُونَ ما شاء الله يلا فوج الاول اقراوا الايه الاولى فوج الثاني اقراوا الايه الثانيه واحد اثنان મેં نقرا اللوحه جماعه واحد اثنان ثلاثه ان شجرت الزقوم طعام للمنافقين تكلمه لتغلي في البطن كالحليل الحميم خذوه ثُمَّ صُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ نَكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَرْجُعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جنات وعيون يلبسون من سندوس استبراق متقابلين كذلك وزوجناهم بحر عين يدعونا فيها بكل فاكهاتنا من لنا لا, لا يذاقون في الموتى الا الموتات الاولى ووقاهم عذاب الجحيم فضل من ربي كذلك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بلسى لكلا اللهم يا تذكرون فرتقبنا مرتقبون